قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ بَلِ اللَّهُ وَاحِدُ الرَّزَّاقِ الْعَزِيزِ لَا إِلَٰهَ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَٰئِ الَّذِينَ أَفَرِّي وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي بِتَرْضَاكَ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 ثُمَّ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا نَتِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاها فَكَذَالِكَ الْقَصَامِرِ